بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مضعته عما اضطعت وتضع كل ذات حمل حملها 119. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا, وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد 110. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم 111. ويتبع كل شيطان مريد 112. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله, فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير 113. يا أيها الناس إن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 124. لكي, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا 125. وترى الأرض هامدة 126. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت 128. من كل زوج بهيج 119. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير 110. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في 119. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 110. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق 121. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد 122. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير مطمأن به 123. وإن أصابته فتنة إن قلب على وجهه خسرت الدنيا والآخرة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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد.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 111. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد 112. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس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 من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال والشجر والدواب وكثر من الناس وكثر من الناس وكثر حق عليه العذاب. وَمَن يُهْنِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا لِخَصْمٍ اِخْتَصَمُوا فِي رَب بِهِمْ فَالَذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابُهُمْ مِنْ النَّارِ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ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 والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم ندقه من عذاب اليم واذا وئنا لابراهيم ما كان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وَطَهِي الْبَيْتِ يَلِّذَّ الطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْبُكَّعِ السُّجُودِ وَأَذْهِفِ النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَابِرِ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٌ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 فجتنب رجس من الأوثان وجتنب قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ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 سمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا مسكا ليذكر اسم الله على ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد 111. فله أسلموا وبشر المخبتين 112. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما, ومما رزقناهم ينفقون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 وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إلَّا إلَّا أَيْضًا يَقُولُ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ 120. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا 121. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأأنموا الزكاة أقاموا الصلاة وأأنموا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.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 فك أيم من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلته وقصر مشيد أفلم يسير في الأرض فتكون لهم 119. فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آدان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب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 117. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم 118. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهيم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَالكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَا يَغْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ ذَالكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ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 114. لتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير 115. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد 116. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري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 112. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور 113. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك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 وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آياتُنَا بَيِنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجْوهِ الَّذينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْتُونَ بِالَّذينَ يَتْلُونَ عليهم آياتنا قُل أَثَأُ نَبِئُكُم بِشَرٍ مِن ذَلِكُم أَنَّ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ